بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين 15. هدى وبشرى للمؤمنين 16. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 17. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرتهم الأخسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرتهم الأخسرون وإنك لتقل القرآن من لدن حكيم عليم وإن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 أنستنا رنصاتكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَم بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَم مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى انني انا الله العزيز الحكيم يا موسى انني انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جان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 لا خاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدّل حسن بعد سوء إن فإنني غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدّل حسن بعد سوء إن غفور رحيم.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 إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ فَكَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس لمن منطق Waqir wa auṭinā min kulli shay. Walaupun ya ayuhansulimna maṭṭiq waqir wa auṭinā min kulli shay. Inna hāzaluhu al-fadlul mubīn. Inna hāzaluhu al وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا آتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلِكُ قَالَتْ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 ساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالت نملة يا ايها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسَّمَ ضاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدِّينِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا فَتَبَسَّمَ ضاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ رب ان عمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا فالله هو ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وَأَنَّ أَمْلَأَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَرْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّرَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُّهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وَتَفَقَّرَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. لا عذابا شديدا أو لا أو لا يأتيني بسلطان مبين. فَمَكَثَ غير بَعِيدٍ فَقَالَ أَحْفَظُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحْفَظُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ إني وجدتُم رأتَ تملكُهم وأوتيت من كل شيء ولها عرشٌ عظيم. ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم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 الَّا لا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُلْنُونَ الَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الله ورب الأرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب الأرش العظيم. قال سأنظر أصدق أم كنت من الكاذبين. أَإِنَّكُمْ لَتَكْذِبُونَ أَأَنْتُمْ مِنْ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين ألا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت يا 117. قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد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 أهلها وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة. ما يرجو المرسلين فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاء سليمان قال أتوم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ارجع إليهم فلنأتينهم لَنَفُونَّ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ أَيَأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَلَأُ أَي يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عُرْشَهَا نَنْظُرْ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عُرْشَهَا نَنْظُرْ تَهْتَدِي ان تكون من الذين لا يهتزون فلما جاءت الثيل هكذا عرشك فلما قالت كأنه قالت كأنه هو, قالت كأنه هو Wa a'utina al-'ilm min qabilha, wakunna muslimin. Wa a'utina al-'ilm min qabilha, wakunna muslimin. Wacdda ma kana ta'budu min donillah. Wacdda إنها كانت من قوم كافرين إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخول الصرب قيل لها دخول الصرب فلما رآته حسبته لجة وكشفت عن ساقها. فلما رآته حسبته لجة وكشفت عن ساقها. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قال إنه صرح ممرد. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون. ولقد فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطير بك وبمن معك قالوا الطير بنا وبمن, وبمن معك قال طائركم من الله قال طائركم من الله بل أنتم قوم تفتنون بَل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه ثم لن لوليه. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مهلك أَهْلِهِ وإننا صادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مكرا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَنَكَّدْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فكان عاقبة مكرهم أن ندم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتئون الفاحشة وأنتم تبصرون ولو قن إذ قان لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم ترثرون أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أنتم قوم تجهلون